يا ابني آه يا حسين يا ابني آه يا حسين وين شوفك ون يا ابني آه يا حسين يا ابني اه يا حسين يا ابني يا حسين ونشوفك وين يا ابني يا حسين يا ابني يلوة داعيت قلبي وريحيت للحزين ضلوي الحسرة قيون زراعيت هعلت داره وقلبي تفايا صبرة امتى تيعودني السفر انت تيعودني السفر يا ابني ويا روحي الزهره انتظر ملقاك يا ابني اه يا حسين وعلى دربتناك يا ابني اه يا حسين يا ابني اه يا حسين اصرخ يا مهجد فاطمة يمتى تعودي لدارك وطالت يا يوم غبيتك وما ادري شين هي اخبارك غيرك مهجد الامال يا ابني اه يا حسين سوى يا ابني اه يا ابني اه اے yeah. اے وبينيني الأربعة بروح وجسدني تفدى ما كل شي بدينيتي بس عيني تنظر عينوى لا تضين يا حسين القانو لا تضين يا حسين القانو لحظي فارق ذكرى أنا سل روح يبني آه يا حسين هضم والنوح يا بني حسين, <تصفيق> <ابني آي> حسين, <تصفيق> حسين يا بني حسين اه <تصفيق> يا حسين اه يا حسين شوفك يبني آه آه يا حسين, حسين أربع بيني نيل افتخر لو ضحك واتمنى أوفي بالعاد والأم الحسن وفت على الإيبي ينهب على الإيبي ينهب كربلا يا معسيحاتي وربي أخوتك وا فوق يا ابني ا يا حسين بالدم نصرك يا ابني ا حسين يا <تصفيق> ابني ا